ليه دي في في في لكن ه ت هناك م ن ت و ى للاسف البيتات ي ل ك ن ان يكون ن ا م هناك ت و مستوى ل ل ا س ل يمكن ان ر يكون ر هناك م س ت و ا للاسف يمكن ن ان ك يكون هناك مستوى للاسف ج فقال لهم ان هذه ا ل م و ا ل التي ت ت ح ل الى المسجد ا و ت ي ت ت ح ل الى ا ل و س ج د التي تتحول الى المسجد التي تتحول الى ا ر م س د التي ت ت ح ي ل الى ا ل م س ج التي تتحول الى المسجد ا ل ي تتحول الى ا ل ج د ل ت ي تتحول الى المسجد التي تتحول ا ل ج ا ل م ت ك د التي تتحول ا ل ب ا ل س ج د ا ي تتحول الى ا ل م س ج ا ي تتحول الى المسجد ا ي تتحول الى ا ل م ا ل ي تتحول ا ل المسجد التي ت ت ح ل الى المسجد التي تتحول الى ا ل م التي ت و ل ا ل المسجد التي ت ل الى ل س ج د التي تتحول الى ا ل د ا ل ل و ل الى ا ل م دي العمد ترى ع ا الشرق ت ت ما ه زال ا ا الارب ر غرونيشن عنده ي ر ا ا ويعني على هره ارب ت تفرعات م تقرر الشرع كل باللغة دينا مرتومة فتسموها اربع جيشا في كده السفر ي هي الغازات هي بتحتوي على الخلطه و بتحتوي على الخلطه و الغازات هي بتحتوي على الخلطه و الغازات هي بتحتوي على الخلطه وكانت تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان ت ج ان تجد ان تجد ان ا ل ت ي د ا ل ل ي ب ان ق و ل ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان ت ج ان ت ان ت ج ل ان تجد ان ان تجد ان ن تجد ان ان تجد ن ان تجد ان ان تجد ان ان تجد ي ن ان ا ل تجد ان ان ان تجد ان ان تجد ان ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان ن ولكن هذا يمكن ان يكون هناك مستشفى من السلسله الاولى ا وهذا ت يكون هناك م س ت ش ب ى من الاكلات والزرع والزرع والزرع والزرع والزرع والزرع والزرع والزرع والزرع مين لما اشوف وسيم في دوارق الاتي على جسم س ا ع ا ل ب ي اللي ردي ا ه ل م ث ل خلاص يبقى لنا في عندك ب ي ت ر ي د بس ا م و ض و المهم بين الزبده المفيد المفاصل والزبده المفيد المفيد المفيد اول ي ج ان ي و ن ه ا ك اجمل من ا ل م يجب ان ي ك ه ن ا م ن ا ع ن يجب ان ي و ن هناك اجمل من ا م ع ن ى ي ب ي ك ل ا ك ا ج ل ا ص ي ع ن ي ب ان ي ك ل ن هناك اجمل من المعنى يجب ان يكون ه ك ا ل ا ل يجب ن يكون ه ن ا ج م ل من المعنى ي ب ان يكون هناك اجمل المعنى ي ب يكون هناك ا ج ل من المعنى يجب ان يكون ه ن ا اجمل من ا ل ع ن ى ي ا يجب ن يجب ا ل ان يجب ا ل يجب ان ي ان ي ج ا يجب ان ا يجب ان يجب ان ان ان يك ان ان ان ان ان ان ان ا ان يك ن ان ان ان ان ن ان ك ل ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا يك ا ا ل ه ان و ل يمكن ان يكون ا المكان يمكن ي و ن هذا المكان ي م ا ل م ي م ك ان يكون هذا المكان ي م ك ان يكون ه ا ا ل م ا ن يمكن ان يكون ل ن يمكن ان ي و ل م ا ن م ك ن ان يكون هذا المكان يمكن ان و ن م ك ا ن ن ان و ن ه م ك ا و ن هذا ل م ك ي و ن هذا ا ل م ك يمكن ا ي و ن ل م ك ا ن ي م ن ان يمكن ان يمكن ان يكون هذا المكان ي م ك ك ن ان ي م ان ي م ك ك ن ا ك م ك يمكن ي م ن ي ك ان ي ك ن ان ي م ك ك ن ان ي يمكن ان ي ان ي م ك ك ن ا ان يمكن ا م ن ا ك ن ان يمكن ا ان ل ا ن يجب ان يكون مجرد مجرد مجرد م ج ر ش مجرد م ج ر ب مجرد مجرد مجرد مجرد ن مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ب ل مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ا د مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ر ر د مجرد مجرد ب ج ر د مجرد ا ج ر ا مجرد م ا ر د مجرد مجرد م ج ب د مجرد مجرد م ج ف ت م ع ر د مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ر د مجرد مجرد مجرد مجر ولكن يجب ان يكون هذا ل م ك ا ن يجب ان يكون هذا ا ل م ا ل يجب ا يكون هذا ل م ك ا ل يجب ان يكون هذا ا ل م ي ه ب ان ي ك ل ن هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان ي ه ب ان ر ك و ن هذا ا ل م ا ن يجب ان يكون هذا ل م ك ا ن ي ب ان ا المكان ي ج ن يكون هذا المكان ب ان و ا المكان يجب ان ي ك و هذا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا ل يجب ان ي ك هذا ا ل ر ك ا ن يجب ان ي ن هذا ا ل ا ن ي ب ان يكون هذا المكان ي ج ا يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يجب ان يجب ان ان ي ت و ن هذا ا ل م ك ن يجب ان يجب ان ان ا يكون هذا المكان يجب ان ان ان ي و ن ه ا لكن هناك اشخاص يجب ان تكون مسؤوليه لانه يجب ان تكون ب س ؤ ب ل ي ه لانه يجب ان تكون مسؤوليه لان هذا ا ل م ن ؤ و ل عن الضرائب فهذا ا ل م س ؤ عن ا ل م س ل عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن ا ل م س عن ا م س ؤ و ل عن ا ل س ؤ و ل ع المسؤول عن ا م س ؤ و ل ع المسؤول ع ا ل م و ل عن ا ل م عن ا ل م س ؤ ل ع المسؤول ع المسؤول ع ا ل م س ل ع م ن ا ل م ر ؤ و ل ع المسؤول عن ا ل س ؤ و عن المسؤول ع المسؤول عن ا ل م س ؤ و ن ا ل م س ؤ و ر ع ا ل م و ل عن ا ل س ؤ و ل عن ا ل م و ل عن ا ل م س ل ن المسؤول عن ا ل م و ل ع ا ل م ن المسؤول ا ل م ل المسؤول ع ا ل م س ؤ ل ا ل ك س ؤ و ل عن ا ل م و ا م س ؤ و ل ي ن ا ل س ؤ و ف ي ق و لانك ك ي م تتعامل و ه العلم ان ت ث ع ا م ل مع العلم ان تتعامل م العلم ان ت ذ ع ا م ل خ ل العلم ان تتعامل مع العلم ان ت ت ع ل ث ل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم يعني معنى كده كل اللون بتاعته و الاشتراك الصيد بتاعته م ل ي ا ن ة فوق خلاص تعالوا نشوف ايه الفرق ده بين القطب بتاعت التسخن و الكون الجرام ايه و ف بتاعت ب الضرائب ايه ر ة ل ن ي ا ده ت ع ي ؤ ة ر من الاثنين لما تلاقي السوجه ت ع ر أ ت ا ب ر ه للمره اربعه لو سلته وضغطت على سلته ما ن ل ح ت ر م ي ش الكرنف تاني ما طلعتش دا جايه تعالوا اقع الفم بتاع الدرامي ايه ايه اصبعه وطلعتش اميل تعالوا البعض يعني لغايه ط ع ا ص غ ي ه علينا ن ت ب ي ج ه ل س ك ت ي ف ل ع ت زي الطلاب بتلاقي ب البعض بتطعم صغير أ قوي تاني هذا لون وايس كم كارل لان الهواء والمياه ونوزل و ن فيه ابر شريحة. شريحة. أربعة. لو على على يطلع مكان ولا لا تنسوا ا ل و ش ريحة ت ر ا ك في القناه ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناه ولكن تتمكن من التعليقات ا من الضغط على الارض ت إيه هاجات يزود ولا لا؟ إن في هدايه كتيره قالت ض م ن ا لدرجه ا لأ ل انك ي ة يعني ا قدمنا صلاة ل ا تخرج او مش بس كده ي لا ل لدرجه م المردات ل ان لو ك النهايه ا ا مفصل يقصل ي ض جوه اليه أ ل ا ق ولكن هذا هو الموضوع الذي يمكن ان يكون هذا هو الموضوع الذي يمكن ان يكون هذا هو الموضوع ي الذي يمكن ان يكون هذا ي هو الموضوع الذي يمكن ان يكون هذا هو ا ل م و ي و بابل ي ليه ك بابل من حتى بيدوشه لتوم تقويه ف ا ل ت ع ب ل ر يمكنك ان ت ت ب ي ر من ا ل م س ل ي ه التي ت ت ع ب من ا ل م ي ه ا ل ث من المسؤوليه التي ت ت ع ب ر من ا ل م س و ل ي ه التي ت ت ب ي من ا س ؤ و ل التي ت ب ي ر م ا ل م ي ا ت ي ب ر من ا و ل ي ه التي ن س و ل ي ه التي ت ت ع ي ر من ل م س ؤ و ل ي ه التي ت ت ي م ا ل م س ؤ و ل ي التي ب ر من ي ه ا ي تتعبير من ا ل م س ي ه التي ت ت ع ي ر م ا ل م و ي التي ر ج ن ج ا ل م س و ل ي ه ت ي ت و ب ي ر المسؤوليه التي ت ت ب ي ر من ا ل م ه ل ت ي تتعبير ن ا ل س ي ه ا ل ع ب ي من ا ل م س ؤ التي ت ت ت ت ت ت لا. عن مش من الصلحة. من الصلحة. من الصلحة. لكن لو هتقالك اول ل عم ما الزكرة ح ا ل ت ابداعي تكون السكت اصلاح ا دي لتفرح بطرعة متغيرين لك ن مفروض ا الزكرة لا ج الزكرة عندي ة اعطي ا بطرعة او فقال لقد كانت هذه المعنيه د ومن ثم تقوم ل ن م ح ا عندي و ل ه م المعنيه ر ف بعض ن بل ومن ر ثم ا ر تقوم م بمحاوله المعنيه ا ومن ثم تقوم بمحاوله المعنيه ر ف ولكن هذا المكان يمكن ان يكون مختلفا من, من, من المختلفه او مختلفه من المختلفه او مختلفه من المختلفه どこで نقسمها عندنا هنا ا على ل كتاب الكلام الذي ق ك ر ده م ت به الكتاب ا و ر فهي ف ا ل تقوم بتقديم ب على المراه ح ل كل ا في البدايه يجبنا الخير يجبنا ت والسلام خلاليكم عائل بتبدأ تجريد كوريا الخير و ل ك ن ه يجب ان يكونوا م س و ل ي ن من اجل ان يكونوا مسؤولين م اجل يكونوا م س ؤ ي ن من اجل ان يكونوا م س ي ن من اجل ان ي ك و ن ا ل ي اجل ان ي ك و ن ا مسؤولين من اجل ان يكونوا م س ي ن من يكونوا م س ؤ ي ا ل ان ك و ن و س ؤ و ل من ا ج ان ي ن و ا م س ل ي ج ل ا يكونوا م س ي ن من اجل ان ي ا م ل ي ن من اجلين من ا ي و ن ا م س ؤ و ل ي ن ي من ا ل ي ن م اجل ان يكونوا مسؤولينينينين من اجلين من اجلين من ا ن يكونوا مسؤولين من ا ل ل اجلين من ا ج ي ن من ان ي ن و ا م س س س س لان لو فيه اقرار برضه على الجثه دي ب ع ر و ع ي ن يقولك ده ابن او عثمان خير ه س ر د المزهرين خلاص ويطلع ا ل ي ن ا الزيت مع الاقرار عشان ي ع ر و ا ايديه خلاص ازاي يقولك ده الزيت ا ل ي جاي هاي قبل اساله ت و ت من ا ل ل و ا ل ع ا لانه يبقى فيه قفل ا ص ل ا علي الناس ل ي د م ل ويقابلين ث الجسر ا بتاعه فلتنسين القوات العائلته ويطلع منها ب الارض ثانا هتنقى ا ل ك ن في حاله ا تقوم ر بمساعده الاعمال على ده ا ل ا ر ا بدون ان يكون العملاء ا ن س ت ا ر واضحه ع اللي د ي ه الاعمال على ايه الارض ولكن لو ان الوقت اتقطع على نفسنا معرض للاول 私うに言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを 私はそれを見たことないです。 دعوني لأن بطرعة لانه معدوش معدوش ايه لا يوجد ا ه افضل بكتيريا في الفلوس ا سيرزل مع بتاعت ي ي تنظرون او مداج ن انا عندوش اكثر ي ي ر الفلوس ي و تدول ا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 وقالوا اتسلل لاي معدن فقط لاي زيد زميلي عادي زي الغطاء الليل زي الماسون زيلا كل المعادن بالنقل وقالوا اتسلل بها اسيرتي بدئتي دير وقت ودير زيارات قالت له دير زيلا ويمثل اليها بعض دير زيلا ويعطينا فوق العرض اديك المستند سيلا اللي هو واحد منهم جثه قاصديه دعم بسرعه وللا عم بدون مسلول ص فاذا اردت ان ي ص ب ح ت م ر ه ز ا للبكتيريا اكثر من مركز للبكتيريا 私はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたたはあなたはあたあなたはあなたはあなたはあなたはあなたかあなたはああなあなあなあなあ فالجسم ما كل ه ولكن ا يجب ا نعطل ان ل يكون ا نعطل جسر هيه م أ هذا ج المنظر ا إيايا من عطلها ل س م م ويكون تعالى فأقلت للقر ل هذا على المنظر من مكول عطلها サワーディフェンス、サワーディフェンス、サワーディフェンス、サワーディフェンス、サワーディフェンス、サワーディフェンス、サワーディフェンス、ーフェス、サーディフェンス、サワーディフェンス、サワーディフェンス、サワーデンス、サワーディフェンス、サワーディフェンス、サワーディフェンス、サワーディフェンス、サワンス、サワーデス、サンス、サワーディフーディフーディフンス、サワーディフス、サワンス、サワーディフェンス、サ خ ق ا ل لك ان و ا قد ت ك و ن و د ت و ن و ا ق و ن و ا قد ت و ن و ا قد تكونوا ق ي تكونوا قد ك و ن و ا قد ا قد ي ن و د ت ك ن ا قد ت ن ا قد ت ا ق ن و ا قد ك و ن و ا قد ت ن و ا قد ت ك و ا قد ت ك د أ ك و و ا قد تكونوا قد ت ك و ا قد ت ن و ا قد ت ك ا ص ليه؟ ليه ا ق ن و ا ق ت ك ن و ا قد ت ك و ن ا ق ن و ا قد ك و ن و ا ل د ا ب د ت ن و ا تكونوا ك و ا ل تكونوا ك و ج ي ا ن ا ل ل ي ت د و ن و ا د ا ل د ت ك ا قد ت و ن د تكون قد ت ك ن خ ا م د ت ك و ن ا قد ت ك ن و ا قد تكونوا قد ت ك و ن ا قد تكونوا قد ت ك و ن ا قد ل ك و ن و ا قد تكونوا ق ت ك و ن ا ل د ت و ن ق ا ل س و ي ت ة و ن قد تكون ق و ل ك ا لدينا ع ا ر لن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن ن ن نحن ل ا ن نحن نحن نحن س ح ن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن よく分かるよ。 كيف ركت لانه س ت م ت غ ل المعلومه التي تتحمل فيها انت ي ل ست ة الموضوع ب عادينا هو اتحاليك خلا؟ للجب ليش جب ما على بعض どうしても、私たちはこのように、このように、このように、 ه ولكن أ ش ب ا ت ع ه ذ ل الاجزاء ع ى ن هي ه اجزاء أ من ا ل ا ر ت ن ف ع والاحداث م المستلقيه فهذا ك ا ر ش اردت على ا ل ب ي واللوالين لقيت ر ن يبقى على ك واحد هي ق اجزاء من التنفس بطرعنات ل ي هقول دهوما ر الشعق يجب لود دي دي. فيه. لان الدراسه هي م ل ي ا ن ة ت لوز و م ل ي ا ن ة أ ا ر ا ن ز م فالعقل بطلع على ن ف س تعال لكن ت ع ر ل ع و ل ي لما اقطع دراجه من غيرك وارميس ا ق ع ي دراجه لكل لوز بتجي لوز اني اطلع فيه م ل ي ا ر ا ليه مفيش سلطه ا ل ا ر ا ن ز م مش هيتطلع ب ا ل د ر ا س ه مستشفى ت ل ط ر للمشي فبالتالي هتلاقي التعقل فيهم دقيق جدا خ لانه يمكن ان يكون مثل هذه القائمه ا الأرض ففي ن لانه س ل يمكن ان يكون مثل هذه القائمه م ا ل هذه القائمه اول ن ي ء يقول لك انا وحده من الفرق يمكن كتابه ا و مع الشطر ا لانه يجب ان يكون هذا التعليم مهم جدا ويجب ل لكن ان يكون ي رفت هذا قطل قطل حتى ف ج التعليم ا مهم جدا و ي و ب ان يكون هذا التعليم ل انك ي اتقل اوه مهم ف اول انك ت جدا ونعم دائما ما نقول او امه وتقعد... تقلب... في كده حاجه عاديه تفهم هدايه فاكهه والاعاده ممكن تالف تالف صعب لان اللي نشتغل هم سياتي ل حلقة ن ق ة اللوحه عمد بحراره جديد كتابه ل تقلب على المقتنق ولكننا نتحدث عن عربنا في هذا المجال ة ا ن ه ي د م ن ا على سطح الماء ع ي ى سطح الماء ونحن نعلم ان هناك مواقف مختلفه في هذا المجال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 何で لقد نعمت بانه يجب ان يكون هناك افعال مما يجب ان يكون ا ف ع ا ل م يجب ان يكون هناك افعال مما يجب ان يكون هناك افعال م م يجب ان يكون هناك افعال مما ي ج ن يكون هناك افعال مما يجب ان يكون هناك ا ف ل مما يجب ان يكون هناك افعال مما يجب ان ي ك و هناك ا ع ا ل م ن هناك ا ا ل مما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 なぜならいいのか ولكن لدينا ف مساعده من هذه ا ل ع ا ف ه الى الاسفل ولكن لدينا ا مساعده من ه ذ م العاده الى الاسفل أدفل.. ولكن هذا هو مسؤول عنه ان يكون هناك امر اخر لكنك تجد ان تكون مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م ا ؤ و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مس لانه يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا نحر المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان レッツのデータは2つのデータは2つのデータータは2つのデタはのデータは2つのデータは2つは2つのデータは2つのデータは2つのデータは2つははののつタ لان هذا ا ع ل يمكن ان ي ن ه ن ا ي ه ا ر ي ه تجاريه ي ه تجاريه تجاريه تجاريه تجاريه تجاريه ت ج ا ر ا ر ي ي ه ا ر ي ا ر ي ي ه ا ر ي ه ر ي ي ي ه ت ه تجاريه تجاريه تجاريه تجاريه تجاريه ه ت ه ت ر ي ي ي ه ي ا ر ي ي ه ت ج ا ر ه ا ر ي ه ت ج ا ا ر ر ي ي ا ر ي ي ج ه ه ت ا ر ه ا ر ي ه تجاريه ر ي ه ت ي ه ت ج ر ولكن جيدة و ي هذا ف و السبب السبب السبب السبب السبب السبب السبب ن السبب السبب السبب السبب السبب السبب ا ل ر ب ب ا ل ر ب ب السبب ا ل ي ب ب السبب السبب السبب السبب ا ل ي ب ب السبب السبب ا ا ن ب ب السبب ولكن يجب ان يكون هذا الشعب في مجال ا ل ح د ي د من ا ل م و ن هذا الشعب يجب ان ي ك و هذا الشعب ب ان هذا الشعب ي ان هذا ا ل ش ع يجب و ن هذا ل ش ع ب ي ب ان ي هذا الشعب يجب ي ك و هذا الشعب يجب ان ي ك ن هذا الشعب يجب ا ي ك و ه ل ش ع ب ي ج ن يكون ه ا ل ش ع ب ي ج ان يكون هذا ل ش ع ب يجب ان يكون هذا الشعب ي ج ن ي هذا ا ع ي ن ي ك و ر ا ا ع ب ي ن يكون هذا ا ل ش يجب ا ك و ن ا ل ش ع ب يجب ان ي و ن هذا ل ش ع ب يجب ان ك و ن هذا ل ي ج ي و ن ل ع ب ي ج ان ي هذا ا ل ش ي ن يجب ان ي هذا ا ل ش ع ن ي ج ي ك ع لقد اردت ان اكون مسؤوليه ل من المسؤوليه التي أ ي ر د ت ان اكون مسؤوليه من المسؤوليه التي اردت ان ا ل ي ب و ن مسؤوليه ممكن لوحدك تجي تتدلع على وحده خلاص على غيرك وانه يضيع اي عدل شده خطه عقلي وزي ضيع تدري تقولك ده يضيع تدلع ا ل ت ح ل ي ل الشعب الرائع وانه ض ر ن على بعضك الكليه انا انت صاحب الوقت خلاص فاذا ت ب ت دورها على صاحب هذا البدر ستجد في صنعاء مساوئه يتداوى كيفما القامتين في الزاويه لان القامتين في الزاويه لا يوجد م الزاويه او ا ل ق ي م ه في الزاويه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 En daar is alles wat ik zie, rond, staan mensen. لانه يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان ي ك و ل هذا المكان يمكن ان يكون هذا ا ل م ك ا